114. يوم تبل فَمَا لَهُ فما له من قوة ولا ناصر 116. والسماء ذات الرجع 117. والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو في الهز 119. إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهله